يقول الامام ابو الفرج ابو الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث التاسع عشر قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما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 لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا الحديث كنا قد بدانا الكلام حوله فيما مضى وهذا الحديث عد من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو بمثابة نصيحة نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان اذ ذاك غلاما لما يبلغ الحلم لكن لما توسم فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخير والحرص على التقوى والصلاح وتعلم العلم بذل له هذه النصيحة فقال له يا غلام وقد نر بنا في درس الناظم ان بعض الروايات فيها يا غليم مما يشعر ويدل على ان الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما خاطبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان دون سن البلوغ وقد عرفنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك اي احفظ اوامر الله وحدوده وشرائعه بالالتزام بأداء الواجب والاجتناب عن المحرم والبعد عما ينكر فإنك إن فعلت ذلك تطلعا لما عند الله ورغبة فيما عند الله وامتثالا لأوامر الله فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك بمعنى أنه يحفظك من كل سوء ويحفظك من فعل الخطيئة والآثام وعرفنا أن حفظ الله تعالى لعباده بل للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم منهما هو حفظ قدري حيث إن الله جل وعلا جعل لكل إنسان ملائكة يحفظونه من أمر الله إلا إذا كان امرا مقدرا فعندئذ تستأخر الملائكة لقيام القدر فيقع ما أمر الله وما قدر وأما النوع الثاني من أنواع الحفظ فهو الحفظ الخاص بأهل الإيمان وبأهل الطاعة وبأهل الصلاح فإن الله سبحانه وتعالى يحفظهم بمعنى أنه يحفظ عليهم جوارحهم فلا يفعلون إلا ما هو طاعة ويتجنبون ما هو معصيه وهذا حفظ خاص اكتبته الطاعه واكتبته التقوى والصلاح وامتثال امر الله ولذلك عندما يكون العبد طائعا لله وانه كلما ادى حسنة جوزي بحسنة مثلها وأعين على الحسنة التي بعدها وهذه الإعانة وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى هو الحفظ الذي وعده ووعد به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما قال له احفظ الله يحفظك وأما قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك يعني داوم على حفظ أوامر الله في حال يسرك وفي حال فراغك وفي حال صحتك وفي حال سرورك وفي احوال الرخاء فانك إن حفظت الله تعالى بانك شكرت نعمته ولم تكفر بها ولم تأتي ما هو محرم ولم يدفعك الثراء الى البطر والى الاسراف كما انه لم تدفعك الصحة الى معصية الله ولم يدفعك ما عندك من مال ومن صحة ومن قوة ومن ولد ومن أثاث ومن رياش إلى معصية الله فإنك إن حذبت الله سبحانه وتعالى في حال غنائك وفي حال عدم حاجتك الله جل وعلا يحفظك في حال الشدة ولذلك قال احفظ الله تجده تجاهك يعني امامك وجاء في بعض الروايات احفظ الله تجده امامك ومعنى تجده امامك يعني تجده في اي لحظة انت تحتاج فيها اليه فإذا ما توجهت إليه استجاب لك إذا ما توجهت إليه استجاب لك انتثالا لقوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا ما اشار إليه بقوله احفظ الله تجده تجاهك قال إذا سألت فاسأل الله أي عليك أيها العبد المؤمن أيها الإنسان الصالح أن لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله كل عبادتك اجعلها لله كما ارشدك الله جل وعلا بقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لانك ايها العبد انما خلقت في هذه الدنيا من اجل العباده ومن اجل الطاعه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 خصصت الرب سبحانه وتعالى بالعبادة فإنه يستجيب لك ويحقق لك مطالبك في دنياك وفي آخرتك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لأن الاستعانة والاستعادة كلها سبل العبادة من أنواع العبادة ولذلك لا يجوز صرفها لغير الله الدعاء من العبادة الاستعانة بمعنى أنك تطلب من الله العون وطلب العون من الله جل وعلا هو العبادة الحقيقية وإن كان أذن لك أن تطلب من غيرك ما يقدر عليه من أمور الدنيا إذا وجدت إنسانا ذا مال وكنت محتاج وطلبت منه أن يعينك وأن يساعدك فهذا أمر أذن فيه ورخص فيه ما دام هذا الإنسان قادرا على العون لكن أن تطلب المعونة في أمور عبادية لا تطلب إلا من الله كأن تسأله الشفاء تسأله الجنة تسأله أن يعيدك من النار هذه لا تطلب إلا من الله وهذه نوع من أنواع العبادة ولذلك صرفها لغير الله يخرج الإنسان من دائرة الإسلام يخرجه من دائرة الإيمان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله جل وعلا لما خلق الناس او قبل ان يخلق الناس اجرى فيهم القدر اجرى فيهم القدر ومنذ ذلك الوقت والناس مصنفون عند ربهم معروفون اهل الجنة معروف نوعهم وعددهم وافرادهم واهل النار معلوم وأعدادهم وأفرادهم وإنما خلقوا وعملوا في الدنيا وما يعملونه في الدنيا إنما يحقق ما قدره الله لهم وعليهم وقضاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما عبد الله بن عباس أن عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره وأن يعمل لقضاء الله وقدره وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لتحقيق ما قضى له من الخير وأن يجنبه إن كان ثمة قضاء غير خير ليصرف الله سبحانه وتعالى ذلك عنه. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليه فما يقع من خير وما يقع من غير الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره وقضاه والناس قد يكونون أسبابا في ذلك لكن علينا أن نؤمن وأن نعتقد بان ما يجري على ايدي الناس إن كان زيادة في الخير فهو من أسباب فهم أسباب لكن المقدر هو الله جل وعلا كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قول المصنف رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك قال وفي رواية تجده امامك قال معناه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 تجده تجاهك تجده أمامك لأن الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومعلوم أن الله جل وعلا له معية ومعية الله سبحانه وتعالى يقسمها أهل العلم إلى قسمين معية عامة وهذه تعني العلم والاطلاع فالله مع الخلق بمعنى أنه عالم بما يفعلون وما يؤدون وما يقومون به من أعمال سواء كانت هذه الأعمال صالحة أو غير صالحة فمعرفته جل وعلا واطلاعه وعلمه هذه هي المعيه العامة وهي لا تختص بالمسلمين بل تشمل كافة المخلوقات انسهم وجنهم وغيرهم من المخلوقات كالحيوانات وغيرها لانه لا يجري في ملك الله الا ما علمه الله سبحانه وتعالى وقدره فعلمه وتقديره هي المعيه العامه لكنه جل وعلا خص المؤمنين بمعيه خاصه وهذه المعيه الخاصه تكون بالتاييد وتكون بالعون وتكون بالتوفيق وتكون بالتوجيه إلى الخير فإن الله سبحانه وتعالى يحوط عباده المؤمنين إن كانوا في مقام قتال فيؤيدهم ويحوطهم بنصره وإن كانوا في مقام عبادة فيوفقهم ويعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته وهذا ما يسميه علماء المسلمين بل ما سماه الرب جل وعلا بالمعية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فمعيته هذه هي المعية الخاصة وهذا تنبيه وتذكير من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بأن, بأن عليه أن يكون مع الله جل وعلا في اداء عبادته وطاعته فإنه متى ما التزم أوامر الله وحدوده وطاعته فان الله سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه ويساعده قال ان من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل احواله حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال قتادا من يتق الله يكم معه لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يرزقه ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قال من يتق الله يكون معه ومن يكون الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب يعني دائما يكون منتصرا والحارف والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل, لا يضل هكذا فسر قتادة قتادته رحمه الله معنى قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال كتب بعض الصلف إلى أخ الله أما بعده فإن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك يعني لم يكن معك فمن ترجو أهل الدنيا كلهم لو توجهت إليهم فإنهم لم يغنوك عن الله شيئا وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامة لو استمعوا على ان ينفعوك بشيء ان ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك قال وهذه المعية الخاصة هي المذكورة بقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أي معهما يسمع ما يقولان لفرعون وما يرد عليهم وما هو الموقف الذي جرى بينهم وبين فرعون وما أيدهم به ونصرهم به على فرعون وقول موسى إن معي ربي سيهدين وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله تعالى عنه وهما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا هذه كلها من المعيه الخاصه فهذه المعيه الخاصه تقتضي النصر والتاييد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 لأنها صدرت بقول الله تعالى الم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة فصدرت بالعلم فأريد بها المعيه العامة وما جاء في قوله ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول فإن هذه المعية تقتضي علمه والطلاعه سبحانه وتعالى ومراقبته لأعمالهم فهي مقتضية لتخويف العباد منه والمعيه الأولى تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصره فمن حفظه الله فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال فاستانس به واستغنى به عن خلقه أو فاستانس به واستغنى به عن خلقه لما لم نقل فاستانس به ها يا من اردت التصويب ها ما سمعت نتيجة ماذا تقول ها لانه عندنا كلمه واستغني هكذا كتبت وهي تقتضي ان يكون واستغنى وليست واستغنى لانها لو كانت واستغني لحذفت حرف العله حذف لان الفعل الامر المعتل الاخر ايش يجزم بحذر حرف العلة هي ما ظهرت في استأنس لان الرسم واحد استأنس واستأنس لكن ظهرت في استغنى واستغني وما دامت عطفت عليها فالمعطوف ياخذ حكم ليه المعطوف عليه قال <تصفيق> فاستأنس به واستغنى عنه عن خلقي واستغنى به عن خلقه كما في حديث افضل الايمان ان يعلم العبد ان الله معه حيث كان قال وروي عن بنان الحمال كما سبق ان اشرت مرات ان الامام ابن رجب و العلماء في هذه الفترة او في تلك الحقبة كثيرا ما يستشهدون باقوال واعمال اهل السلوك والغرض من ذلك انما هو يعني الاستيناس باقوالهم ولان هؤلاء الزهاد وهؤلاء المنصرفون عن الدنيا تجري كثير من الحكم ومن الأقوال على ألسنتهم فهي تصلح أن يستعنس بها وأن يستشهد بها ولذلك نجد الحافظ والإمام ابن رجب رحمه الله كثيرا ما يذكر أقوالهم ويستشهد بها. قال وروية عن بنان الحمال أنه دخل البري دخل البرية والمراد بالبرية يعني الصحراء طريق المهجور وحده على طريق تبوك وتبوك مدينة معروفة يعني كأنه أراد السير. إما من الشام إلى تبوك وإما من المدينة إلى تبوك والطريق في هذه الحال طريق كله صحراء وطريق مهلك لعدم وجود الناس فيه ولوجود الهوام فيه ولقلة أسباب الحياة فيه ولهذا يعد من المفازات قال دخل البرية وحده على طريق تبوك فاستوحش أي فدخله الخوف ولبسه لبسته الوحش لأنه في طريق يعني غير مأمون لكنه لما كان من الصالحين ومن أهل التقوى كأن الله سبحانه وتعالى آنسه ولذلك قال فهتف به هاتف أي فسمع صوتا لكنه لا يرى من يتكلم به يقول له لم تستوحش أليس حبيبك معك وأراد بذلك يعني أليس الله معك وكان الأولى بك ما دمت بأن الله معك وهذه المعيه كما قلنا معيه خاصة فلا ينبغي لك أن تستوحيش بل عليك أن تستأنس بذكر الله جل وعلا فانه من ذكر الله جل وعلا في نفسه ذكره الله تعالى في نفسه ومن ذكر الله جل وعلا في ملئين ذكره الله سبحانه وتعالى في ملئين خيرين من ملئين وقيل لبعضهم ألا تستوحش وحدك يعني عندما يكون جالسا وحده فقال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني مر بنا أن يعني الحديث المشهور من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وقيل لآخر نراك وحدك فقال من يكن الله معه كيف يكون وحده ولهذا جاء بالحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستحي من الله جل وعلا حق الحياء وإن كان خاليا فلا ينبغي له أن يستر منه أو أن يبرز منه أو أن يأتي من الأفعال ما يسيء إلى نفسه لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مع أهل التقوى ومع أهل الصلاح وهذه المعيه الخاصة معيه اطلاع وعلم ومعيه تأييد فعليه أن يري من الله سبحانه وتعالى ما يحب قال من يكون الله معه كيف يكون وحده وقيل لآخر أما معك مونس قال بلى قيل له أين هو قال أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي يعني أن الله معه قال وكان الشبل ينشد والشبل أيضا كما مر بنا أنه من أهل الورع والزهد إذا نحن أدلجنا وأنت وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك بالذكرائك هادية أو بذكراك هادية كفى لمطايانا بذكراك هادية أي أذا نحن سرنا ومعنى أدلجنا يعني سرنا بالليل لأن الدلج أو الدولجة هو السير بالليل. والمراد به يعني إذا نحن خلونا وتفردنا وابتعدنا وابتعد عن غيرنا إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا ونحن نعلم أنك معنا وأنك أمامنا وأننا نستأنس بك ونذكرك وندعوك ونتوجه اليك فكيف تأتينا ياتينا الخوف من اين ياتينا الخوف ما دمنا مطمئنين بكونك معنا سبحانك وتعالى كفى لمطايانا والمراد بالمطايا جمع مطيه وهي الدواب التي يركبون عليها بذكرك هاديه اي بتذكرك انك امامنا يكفيهم ان تكون هاديا لهم في سيرهم لا يخشون غيرك سبحانك وتعالى وعلق المحقق على هذا البيت قائلا بان هذا البيت هو لعمر بن شأس الاسدي وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت له صحبة وشهد الحديبية وكان ذا باس شديد ونجدة وكان ذا قدر وشرف ومنزلة في قومه وكان من خبره أنه جاوره رجل من بني عامر وهذه قصة ذكرها والشاهد أن هذا البيت الذي استشهد به إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا برياك هادية هكذا يعني في رواية للبيت والرواية التي ذكرها بالأول بذكراك ولولا اتقاء الله والعهد قد رأى مبينة منا تثير النوادي لنا حاضر لم يحضر الناس مثله وباد اذا عدوا فاكرموا باديه هذه يعني ابيات من قصيدة ساقها لقصة ذكرها المحقق لكن محل الاستشهاد هو قوله اذا نحن ادلجنا وانت امامنا كفال مطايانا بذكراك هاديه ثم انتقل الى بيان قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هذه ايضا من نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال له يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهد تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ومعنى تعرف الى الله في الرخاء اي اجعل طاعتك وعبادتك في وقت نشاطك وصحتك وقوتك ابذل ذلك لله جل وعلا فان الله سبحانه وتعالى يحقق لك وينجيك في وقت الكربات ومن أشدها وأعظمها هي كربة يوم القيامة ومن أشدها وأعظمها هي كربة القبر ومن أشدها وأعظمها كربة الموت وسكرات الموت أين عليك أيها العبد الصالح أن تكثر من طاعة الله، وان تقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة، وتسأله سبحانه وتعالى العون والعافية، فإنك إن فعلت ذلك استجاب لك ونجاك وحفظك في أوقات الأهوال وفي أوقات الشدائد. في الاوقات التي يتطلع فيها الانسان الى رحمة الله سبحانه وتعالى قال تعرف الى الله بالرخاء يعرفك بالشدة يعني ان العبد اذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه يعني في حالة سعة في حالة الصحة في حالة الشبع في حالة الغنى في حالة الصحة هذه أحوال الرخاء فقد تعرف بذلك إلى الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة فعرفه ربه في الشدة وراعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة والليس والمراد بالمعرفة هنا يعني الطاعة والعبادة معرفة العبد بالطاعة والعبادة ومعرفة الله جل وعلا كما قلنا بالمعية الخاصة وبالرحمة والرأفة وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه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 والطمانينه بذكره والحياء منه والهيبة له وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون يعني المراد بهم العالمون المطيعون لأن هذه العبارة عبارة العارف هي من مصطلحات المتصوفة يريدون بها أهل الطاعة وهي من مصطلحات اهل السلوك يريدون بها العبادة والطاعه وقد مر بنا فيما درسناه ان التعبير بالعارف يعني ليس تعبيرا دقيقا بل ليس تعبيرا جيدا مر بنا ان بعض اهل الكلام يصد بالمعرفة او بان يكون عارفا بمعنى ان يكون مؤمنا ولذلك عبر قال الايمان هو معرفة الله مجرد المعرفة لا تكفي بل لابد من الايمان لانه كما هو معلوم ابليس كان عارفا بالله ها؟ وفرعون كان عارفا بالله لكن هذه المعرفة لم تمكنهم من الإيمان ما كانت يعني موصلة لهم من الايمان ولهذا تسميت العباد بالعارفين يعني تسمية أقل من ما ينبغي أن يتسموا به قال وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون كما قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا طيبا ما فيها قيل له وما هو قال معرفة الله عز وجل يعني أراد بها عبادة الله سبحانه وتعالى وهي العبادة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها بحلاوة الإيمان ثلاث من كنا فيه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وحقيقة إن التسمية بالأسماء وبالمصطلحات التي استخدمها الشاعر والتي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والتي خرجت من مشكات النبوة افضل من الاسماء التي اخترعها والتي اصطلح عليها يعني اهل السلوك والمتصوف ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما الى اخر الحديث قال وقال أحمد بن عاصم للأنطاكي أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي وليس معرفته الإقرار به ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت وليست المعرفة وليست معرفته الإقرار به ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه يعني المراد بها كمال وتمام الإيمان ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان معرفة عامة يعني مثل المعية معرفة عامة وهي علمه سبحانه وتعالى بعباده واطلاعه على ما أسره وما أعلنه كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فهذه هي المعرفة العامة والتي هي بمعنى العلم وهي ليست خاصة بالمؤمنين بل هي لكل مخلوقات الله جل وعلا والثاني معرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإن جاءه من الشدائد وهي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلئن سألني لأعطيناه ولئن استعاذني لأعيذناه وفي رواية ولئن دعاني لأجيبناه أي هذه هي المعرفة التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة قال ولما هرب الحسن يعني البصري رحمه الله من الحجاج يعني ابن يوسف الثقفي دخل الى بيته حبيب ابن ابي محمد حبيب الى بيت حبيب ابي محمد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 إلا أن الله طمس عينهم فلم يروهم أي فإن الله سبحانه وتعالى قد صرفهم وهذا يعني أمر لا يستبعد فإن الحسن البصري رحمه الله كان من عباد الله الصالحين والله سبحانه وتعالى نجاه بأن صرف أبصار هؤلاء فلم يروهم قال واجتمع الفضيل بن عياب بشعوانه العابدة يعني امرأة كانت من العباد اسمها شعوانة فسألها الدعاء يعني قال لها دعيلي فقالت يا فضيل وما بينك وبينه ان دعوته اجابك وما بينك وبينه ما إن دعوته أجابك قال فغشيا على الفضيل يعني كأنها تقول له ما دمت من أهل الفضل ومن اهل الخير ومن اهل العبادة لا تحتاج ان تدخل واسطة بينك وبينه بل عليك أن تبادر بالعبادة والتوجه إلى الله بالدعاء فإنه يجيبك فكأنها لما نبهته إلى امر قد غفل عنه وقع له ما وقع قال وقيل لمعروف يعني المراد به الكرخي ما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنار فقال معروف إن ملكا هذا كله بيده إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا يعني كأنه يقول يسألونه ما الذي حملك على أن تترك الدنيا وتنسلخ منها وتتوجه إلى الله بالطاعة والعبادة خصوصا وان الانسان مقبل على شدائد كثيره حتى يحقق الغايه التي من اجله خلقه الله سبحانه وتعالى فهناك المرض وضرب له بالاشياء التي هي من ما يهتم به العبد المؤمن الموت والبرزخ والجنة والنار وكلها الإنسان معرض فيها إلى أن تشمله رحمة الله أو أن يناله غضب الله وعذابه وهي بحسب ما يقدم من عمل فقال معروف إذا كانت هذه الأشياء كلها في يد الله فإن من الحكمة وان من كمال العقل أن يوجد الإنسان الذي سيتعرض لهذه كلها بينه وبين من يملكها أن يوجد بينه وبين من يملكها علاقة ومعرفة ورابطة فإن هذه العلاقة والمعرفة والرابطة هي التي تنجيه من أهالي هذه المواقف. ولهذا قال إن مل ملكا هذا كله بيدي بيدي إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. قال وفي الجملة. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من أحسن عملا والله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين ولهذا قال قال وخرج الترمذي من حديد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكسر الدعاء في الرخاء فليكسر الدعاء في الرخاء الحديث اخرجه الامام الترمذي قال واخرجه الطبراني في الدعاء وفيه عبيد بن واقد وشهر بن حوشب يعني وهما ضعيفان ولذلك قال الترمذي في روايته انه حديث غريب قال ورواه الحاكم والطبراني من طريق اخر لكن صحوحه الحاكم ووافقه الامام الذهبي على هذا التصفير قال وخرج ابن أبي حاتم وغيره من روايه يزيد الرقاش عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه يرفعه يعني ينسبه ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة يا رب هذا صوت معروف من بلاد غريبة فقال الله عز وجل أما تعرفون ذلك قالوا ومن هو قال عبد يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة قال نعم قالوا يا ربي أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء قال بلاء قال فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء أشار المحقق إلى أن هذا الحديث أخرج ابن أبي حاتم في كتابه في التفسير ورواه أيضا يعني ابن يا ال... ال... ابن كثير أورده في كتاب التفسير نقلا عن ابن أبي حاتم حال ورواه الطب... أيضا الطبري في جامع البيان يعني في كتاب التفسير وزاد الصيوطي في الدر المنثور نسبته إلى ابن عبد الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة وأورده ونسبه أيضا إلى ابن مردوية في كتاب التفسير ونسبه الى عبد الرزاق يعني الصنعاني في كتاب التفسير لكن الحديث فيه ضعف قال اسناده ضعيف يزيد ابن ابان الرقاشي حكم اهل العلم بضعفه قال وقال الضحاك ابن قيس اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشداء وان يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون وان فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله فلما ادركه الغرق قال امنت فقال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه إذا كان الرجل دعاء في السراء يعني كثير الدعاء فنزلت به ضراء فدع الله تعالى قالت الملائكة صوت معروف فشفعوا له يعني عند الله وإن كان ليس بدعاء في السراء يعني ما يكثرت من الدعاء او لا يدعو الله في حال السراء يعني في حال الرخاء فنزلت به ضراء فدع الله قالت الملائكة صوت ليس بمعروف قال فلا يشفعون له نعم قبل ذلك ايه لانه عبد من عباد الله الصالحين ونبي من الانبياء إيه؟ لكن تسبيحه الذي قبل بطن الحوت الذي كان في السراء كان من الاسباب التي ادت الى ان يشفع له الملائكه عند الله فاستجاب الله دعاه وقال الرجل لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أوصني قال اذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في الضراء قال وعنه أي وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ادع الله في يوم, في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك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 يزيد يكثر فإنه في حالة الضعف هو أيضا في حالة السراء وإنما الإنسان متى يكون في حالة الضراء حتى إذا بلغت الروح الحلقوم فما دام الإنسان في مرحلة لم يصل فيها إلى هذه المرحلة فهو حالة السراء فالله سبحانه وتعالى يستجيب والله سبحانه وتعالى يقبل والله سبحانه وتعالى يرحم كما جاء في الحديث إنه ما لم تبلغ الروح الحلقون ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من, من مغربها فمن ذكر الله عز وجل في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله بالموت وما بعده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 ويندم المفرط ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله قال ابو عبد الرحمن السلمي قبل موته كيف لا ارجو ربي وقصمت له ثمانين رمضان وقال ابو بكر بن عياش لابنه عند موته اتر الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل ليلة فهذا من حسن الظن بإيه بالله ولذلك العبد يعني في حال الرخاء ير يج يرج يعني يغلب جانب الخوف وفي حال الشدة يغلب جانب الإيه الرجال. قال وختم ادم بن ابي ياس القران وهو مسجل للموت ثم قال بحبي لك الا رفقت بي في هذا المصراع كنت ااملك لهذا اليوم كنت ارجوك لا اله الا الله ثم قضى